تسود المنافسة المحمومة والسباق اللاهث والسباق اللاهث وراء الظفر ليغلب على طابع المنافسة والسباق الجانب الشخصي الجانب الشخصي والمصلحي العائد للذات على حساب بعض المعايير المهمة والسجايا السامية فيطغى الغضب على الحلم والسخط على الرضا والاثره على الايثار ومصلحة الذات على المصالح الشرعية فيذوب بسبب ذلك كله ويتوه في مهامه طيشها سمة جلا وسجية غداف ما فقدت في مجتمع ما, في مجتمع ما إلا صار منهوما منزوع من البركة وما وجدت في مجتمع ما إلا ورأيت صور الرضا والطمأنينة والتكامل والاشتراك بين افراده على حد سواء اتدرون ما هي عباد الله اتدرون ما هي هذه السجيه انها سجيه الانصاف نعم الانصاف بكل ما تعنيه الكلمه من معنى نعم ايها الاخوه الانصاف الغائب في الفرد والانصاف الغائب في الاسره الانصاف الغائب في المدرسه والانصاف الغائب في العمل الإنصاف الغائب في الصحيفة ومنابر التلقي بل الإنصاف الغائب في المجتمعات إلا من رحم ربي الإنصاف عباد الله كلمة تعني العدل والإحسان لا الظلم والاعتداء وتعني اتباع الشرع لا اتباع الهوى وتعني العلم لا الجهل وتعني الوسط بين المنحرفين والثبات بين المتفلتين والأصالة بين المضطربين المنهج في الإنصاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقدوة فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وسلف الأمة من العلماء الصادقين الناصحين والإنصاف في الشريعة الإسلامية قيمة مطلقة ليست نسبية كما هي الحال في مناهج البشر وقوانينهم فهي كل لا يتجزى فاما انصاف او حيف واما رجل منصف او رجل جائر فلا يمكن ان يكون المرء منصفا جائرا في نفس واحده اذ كيف يكون منصفا وابكم عن الحق في ان واحد وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ايها الناس بالانصاف يشعر الفرد بالانصاف يشعر الفرد والاسرة والمجتمع بالامان والرضا والقناعة اذ لا اضر عليهم في حياتهم ومعاشهم وشؤونهم كلها من الظلم والجور واتباع الهوى بالانصاف يوثق بالعالم ويطمأن إلى القاضي ويأخذ من الصحفي ويركن إلى المسؤول ولا يعد أحد من هؤلاء منصفا إذا كان لسان حاله يقول يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني ألا إنما الإنصاف ثلث الإيمان لما روى البخاري تعليقا عن عمار قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الاقتار، والحديث في السنن والحديث رواه اصحاب السنن ولا نبعد النجعة إن قلنا بل هو الإيمان كله لأن من أنصف سلم وأنفق بل إن من أنصف آمن واستقام ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أفترونه وهذه حاله يظلم أو يغش، أترونه يشح أو يبخل، أترو أترونه يحابي أو يماطل، أترونه يشح أو يبخل، أترونه يحابي أو يماطل، أترونه يتحيز أو يتعصب، أترونه يدعو المحاسن ويقع في سفساف الأمور، ان المنصف إن المنصف لبعيد عن ذلك كله. ولكن أين هذا المنصف في عصر العولمة وأين هذا المنصف في عصر المادة وطغجان الهوى والشهوة ولقد صدق من قال ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم قال الإمام مالك رحمه الله ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف قال القرطبي رحمه الله معلقا على كلام مالك هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عم فيه الفساد وكثر فيه الطغام اي اوغاد الناس ونحن نقول عباد الله ان زمن مالك رحمه الله كان في القرن الثاني الهجري وزمن القرطبي رحمه الله كان في القرن السادس فما الظن بزماننا هذا فما الظن بزماننا هذا الا ان الهوة اشد والخطب افجع فإلى الله المشتكى وعليه التكلان ألا إن من لم ينصف لم يفهم ولن يتفهم ولأجل أن ندرك صحة كلام مالك والقرطبي رحمهما الله فلننظر إلى زمننا حينما يضع أقوام اوصافا للحق لا تنطبق إلا على ما يفعلونه أو يقولونه ليكون ما يفعله غيرهم ويقوله هو الخطأ والباطل مع أن الحق أوسع منهم والصواب يتعداهم إلى غيرهم لكنهم يرون أنهم ناطقون حصريا باسمه وقد يقارفون غدا ما كانوا يرونه خطا عند الآخرين وهم مع ذلك يرون الكلمة الأخيرة لهم أمثال هؤلاء, يضع أمثال هؤلاء يصنعون لأفكارهم هاله من أجل تسويقها ويجيشون لها من الأقلام والالسن ما يعقرون به من خالفهم ويجعلون الناس بناء على نهجهم إلى فسطاطين فسطاط معهم وفسطاط ضدهم وهم يدركون أن عموم الناس لا ذاكرة لهم ليستعيدوا الماضي القريب فضلا عن الماضي البعيد ليدركوا هذا التضاد ليدركوا هذا التضاد أو ذلك التناقض وإن كان بعض الناس لا ينسون لكنهم يجاملون رغبة أو رهبه أو أنانية على حد قول القائل انا ومن ورائي الطوفان ومن شاء ومن شاء ان يمتحن احدا في الانصاف فليخالف في اشد ما يقوم عليه هواه وتدعو اليه شبهته وشهوته لينظر كيف يكفهر ويزمجر فيجلب اصوات الناعقين معه ويجلب بخيله ورجله ليجعل منها قضية تفسد كل المعايير تفسد كل المعايير وتقضي على مبدأ الإنصاف قضاء مبرما. هذا هو الإنصاف عباد الله وجودا وعدما إن قليل الإنصاف مذموم على ألسن الناس مكروه سماع اسمه مكروه سما اسمه في الآذان بغيضه رؤيته بالأعين تتقى مجالسته وتدرأ مجاورته لحمه منهوش في نواد الناس وعرضه مفري كلما طرأ ذكره بينهم لا يداني الناس اسمه ولا رسمه ودوا لو أن بينهم وبينه امدا بعيدا والناس شهود الله في أرضه فمن ترك الإنصاف وأحب الإنفراد وآثر النفس على كل شيء حتى على الحق فليكبر عليه اربعا لوفاة قيمة الإنصاف في نفسه وإننا لو دققنا النظر في أجمع الأسباب في أجمع أسباب عدم الإنصاف بين الناس لوجدنا الحسد اسها وأقنومها إذ لا يتأتى الإنصاف من حاسد إذ لا يتأتى الإنصاف من حاسد كما أنه لا يتأتى الجور والظلم من محب للغير والحسد عباد الله بحد ذاته داء منصف كما قال الاصمعي رحمه الله لأنه يفعل بالحاسد كما يفعل بالمحسود بل هو عباد الله كرجع الصدى لما تنطق به فإن طقت بالإنصاف رد عليك رجع الصدى بالإنصاف وإن طقت بعدم الإنصاف رد عليك رجع الصدى بعدم الإنصاف والجزاء من جنس العمل كما تدين صاحبي تدان إن جزاء إحساننا الإحسان إذا رمت إنصافا تسر لأجله فكن مثل ما ترجو من الانصاف فإن رجالا قد سموا ببلوغه وفرط فيه جملة الانصاف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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن منهج الحكم على الأشياء والآراء والأشخاص والتعامل المتعدي إلى الغير يجب أن يتوفر فيه عنصران يجب أن يتوفر فيه عنصران أساسان وهما عنصر العلم بالشيء وعنصر الإنصاف فيه لأن العلم بالشيء يوصل إلى الحقيقة والحكم بموجب هذه الحقيقة بموضوعية سليمة علمية بعيدة عن, العواصف بعيدة عن, العواطف, بعيدة عن العواطف الصارفة هو الانصاف الذي ننشده وفي تصور عنصر العلم فان هذا ظاهر من خلال قاعدة ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره وفي تصور عنصر الانصاف يكون المرء على استحضار لمنهج القرآن الكريم كما في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اي لا يحملنكم بغض قوم على ترك الانصاف فيهم بل استعملوا العدل والانصاف في كل احد عدوا كان او صديقا ويشهد لهذا قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا قال شيخ الاسلام وابن كثير رحمهم الله اي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا في حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد ثم إن الشعار في هذا كله عباد الله القسط والإنصاف فلا غلو في الإطراء حال الرضا ولا افراط في القدح حال الشنآن والعداوة بل نريد ان يصدق فينا حال الرضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين فلا تكون حينئذ عين الرضا عن كل عيب كليلة كما نريد ان يصدق فينا حال الشناءان قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا فلا تكون حينئذ عين السخط هي التي تبدي المساوي ولو كانت عين الرضا لا استحسنت ما استقبحت ومقبض الرحى في ذلك كله عباد الله هو احكام الهوى عن أن يميد بالإنسان عن ذلك كله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا هذا وصل رحمكم الله على خير البنية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه